وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة اذا حلت لم تنتشد حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تلحر هديها يأتي مالك رحمه الله نقطة اخرى ان المرأة المحرمة بعمرة او بحد اذا احلت بمعنى فرغت من نسكها ولم يبقى الا ان تتحلل باي شيء بالتقصير من الشعر يقول رضي الله تعالى عن اذا جاءت معتمره فطافت وسعت لم يبقى الا ان تقص من الشعر لا تمتشط بالمشط قبل ان تأخذ من قرون رأسها القرون هو الشعر المتدلي على جانب الصدغين فان كانت هناك ضفائر فهما قرون لها ايضا لماذا؟ تمتشط يعني تعمل المشط في رأسها لان اذا امتشطت المرأة يسلم الشعر ولا يسقط منه لابد يتساقط منه هذا التساقط ممنوع قبل التحلل ولا تبغى تتحلل بالمشط لا لازم ان تقصر اولا ويقول الفقهاء المرأة اذا كانت ضفرت شعرها او مرسل بدون ضفير تأخذه في قبضة يدها وتسحبها كذا الى قدر الانم له وتقص الطرف هذا حينما تقص هذا الطرف كأنها استوعبت من شعر رأسها كله ان كان في ضفيرتان واحدة اكتفت بذلك ان كان في ضفيرتين فعلت بالاخرى كذلك ولا تأخذ الكثير لان شعر المرأة احد وجهيها الشعر احد الوجهين وجمال المرأة في شعرها كما في وجهها وحلق المرأة رأسها مثله ولا تكون ولا يجوز في الاسلام ولذا الحالقة في المصيبة تتوجه اليها اللعنة كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارق الى اخره اذا المرأة في احرامها اذا انهت نسكها في عمرة بطواف وسعي او في حج بوقوف ونزول وكذا الى اخره لا تنتشط اي تعمل المشط في رأسها حتى تأخذ من قرني رأسها اي من اطراف شعرها فاذا اخذت بالمقص وهل تأخذ بنفسها او يأخذ لها غيرها ها تاخذ بنفسها تقدم لنا عن عمره قالت لجاريتا معها امعك مقصين قالت لا قالت التمسيه تقدم لنا في قبل ذلك فالتمست فجاءت بالمقص فاخذته وقصت لنفسها اذا المحرم يقص لنفسه اذا لغيره من باب اولى ولا مانع في ذلك نعم كان لها حج تاخذ من هذه المعتمره ان كانت عمرة مستقلة وليس لها ارتباط بالحج ولا متمتع او قد عليها فهذا كما تقدم إن كانت قائ متمتعه بالحج إلى العمرة إن كانت قارنة الحج أو العمره مع العمره إن كانت ساقت معها هديا تطوعا وهي مفردة فماذا يكون الحكم إذا كان معها هدي من وجب عليها فماذا تفعل أما في العمره فتقصر لتنتهي من عمرتها والهدي يكون في وقته يوم العيد إذا كانت قارنة اذا كانت مفردة ومعها هدي تطوع فالمقرن والمفرد وقت تقصيره او حلقه يكون بعد النزول من عرفات وبعد رمي جمرة العقبة لم يبقى عليه الا الحلق وطواف البيت فان كان معه الهدي كقارن الحد والعمرة وجب عليه او كمفرد معه هدي تطوع لا تأخذ المرأة ولا الرجل من شعره حتى ينحر الهدي اولا للنص الكريم ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلك فحينئذ تؤخر المرأة الاخذ من شعرها ويؤخر الرجل الحلقة ايضا من شعره حتى ينحر الهديا بعد إذن تأخذ من إيش من قرونها وتمتشد كما تريد.